وقالوا لولا نزل عليه آ ي ه من رب قل ان الله قادر على ان ينزل آ ي ه ولكن اكثرهم لا يعلمون وما من دابه موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء الله ا ل ح و ن والذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا صم ومكر في الظلمات من يشاء الله يظلم ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه اغير الله أ غ ي ر الله تدعون إ ن كنتم صادقين بل ا ي ا م تدعون فيكشف ما تدعون ا ل ش ان ء إ شاء وتنسون ما تشركون ولقد أ ر س ل ن ا إ ل ى أ م م من قبلك فأخذناهم, فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم, لعلهم يتضرعون فلولا إ ذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم, الشيطان وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به م فتحنا عليهم أ ب و ا ب كل شيء حتى إ ذ ا فرحوا بما امركم اخذناهم ب غ ت ة ف إ ذ ا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد العالمين لله رب العالمين قل أ ر أ ي ت م ان أ خ ذ الله سمعكم و أ ب ص ا ر ك م وختم على قلوبكم من إ ل ه غير الله ع ا ت ي ك م به انظر كيف, انظر كيف نصرف الايات ثم هم يصلحون قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله بغته او جهره بل يهلك الا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين الا مبشرين وانذرين فمن آ م ن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين ذ ك ب و ا بآياتنا ي م س و ع ذ ا ب بما ك ا ن و ا ب ف س و ن ق للعلوم ا أقول لكم ن د خزائم ا ل ه ل ل ا أ ع ا ل غ ي ب و ل ا أ ق و ل ل ك م إني ملك إن ملك أتمع ي ه قل هل يسلو الاعمى والبصير افلا َ تتفكرون َََََُّ وانذر َ به الذين ََّ يخافون ََ أ َ ن يحشروا ُ إ ِ ل َ ى ربهم َِّ ليس ََْ لهم َ م ْ دونه ُ ولي َِّ ولا ََ شريع لعلهم, لعلهم َََُّْ يتقون َََُ طرد الذين موسوعه ا ل ر م النابلسي ع ي ك م ح س ه للعلوم ا ل ا ك س ل ن ا م ي ض ب ع ض ه موسوعه ي ق لَيَقُولُوا النابلسي ه ع للعلوم ل ه أ الاسلاميه ا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا ب ج ه ا ل ة ثم تاب ثم تاب بعد و أ ص ل ح وأصلح فأنه رفور فأنه ح ر ي م و ك ذ ل س ف ص ل ا ل آ ي ا ت و ل ت س ت ي ن س ي للعلوم ا م ن إني مهيت أن أ ب د ا ذ ي ن ت د ع ن ن دون ا ل ل قل ل ه ا أتبع أهواءكم ق ل ل ا أتبع أ ه و ا ء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 ورقة إلا ل ي ع موسوعه ه ا م ا ت ق ط ر ق ة إلا ي ل م ا و ل ا ح ب ة ف ي ظ ل م ا ا ت ل أ ر ض و ل الاسلاميه ر اسماء الله الحسنى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما, ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل ا ن س ه م موسوعه ا ل ن ا ع ب ل و ي للعلوم الاسلاميه شركه الهدى شركه و دعويه غير ربحيه ذات له مضمون ه و اجتماعي ن قل م لي لينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعون تدعونه تضرعا و خ ف ي ة لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين لفضيله <تصفيق> الدكتور م ي م د ر و ت و ن ا ب ل ي آياتنا ن فأعرق ع ه م حتى ي خ و ض و ا في حديث ع ه ا ل ي ا ن ا تقعد ب ع د ا ل ذ ك ر س ف للعلوم ا ا تقعد بعد ذ ك ر ا ق ا ل ظ ا ل م وما ي ن ع ل ى ا ل ذ ي يتقون ن م ن حساب ش ي ء ولكن ذكرى ه موسوعه النابلسي ت خ ذ ن ه للعلوم ب ر ت ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا وذكر م ي ك و ن ه ان تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وان تعدل كل عدل لا نؤخذ منها اولئك الذين اغسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميد ل ه م من شراب ح ض ي ل وعذاب أ ل ي م ب م ا ك ا ن و النابلسي يكفرون قل أنا شركه ا س ت ه و ت ا ل شركه دعويه غير ا ن ربحيه ذات ل ه د ا و أ م ر ن ا ل ن س ل م لرب ا ل ع ا ل م ي ن وأن أ موسوعه وهو النابلسي ذ ي إليه ت ح ش ر و وهو خ للعلوم ا ل ا ت و ا ل أ ر ض ب ا ل ح و و ي م ي ق و ل ك ه والشهادة عالم الغيب وهو الخبير وإذ قال شركه الهدى للخدمات التقنيه ه أراك وقومك م في ي ضلال ب وكذلك نريه ا ر ا ه ي م ل ك و ت السماوات و ا ل أ ر ض وليكون من الموقين فلما جن عليه الليل ر أ ى كوكبا قال هذا ربي فلما أ ف ل قال لا أ ح ب الافل فلما ر أ ى القمر ب ا س ر ا قال هذا ربي ف ل موسوعه النابلسي ل ئ لم يحدي للعلوم ي الاسلاميه ه ذ ربي هذا أكبر ف ل ا قال أفلت ق و م قال موسوعه النابلسي ل ل ا ل و م ا ل ا ا ل م ا م ي ه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 الذين آ موسوعه ن ا ولم ل ي ب ا إ ا ل ن ا ب ظ ل م س و للعلوم ئ ك أ م ن مهتدون وتلك ت ن ح ج الاسلاميه آتيناها م قومه نرفع ر د ج ت ن ش و شركه الهدى شركه د ا و و ي ه غير ربحيه ومن ذات مضمون اجتماعي ن ك ر ي ويحيا وعيسى وإياس ك ل من الهدى ص ا ل شركه دعويه ل غير ر س و ن و ذات و مضمون ا على ا ل ع ا ل م ي ن ومن آبائهم م ن الناس ل ت ج ع و ن ه م قراطي س ب د و ن ه ا و ت ف و ن ك ف ي ه ا و ع ل م م ت ما ل م ت ع ل م و ا أ ن ت م الاسلاميه ذقهم ف الحوض ذ ا كتاب شركه الهدى ن شركه دعويه وَلِتُمْ غير ربحيه ذات مضمون ب اجتماعي ومن أ ظ ل م ممن افترى على الله كذبا أ و قال, أو قال اوحي الي ولم يوح إ ل ي شيء ومن قال س أ ن ز ل مثل ما أ ن ز ل الله ولو ترى الي الظالمون في غمرات النور ا ل موسوعه ل ا ئ ك ة ب ا أ النابلسي ي و و م ت ج ع ذ ا و ن ع ل و م ا ل ا س ل ا م تجزون عذاب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 موسوعه النابلسي ك م للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ء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 ذلكم الله فانما تؤفكون ف ا ر ق ا ل ا ص ب ا ح وجعل الليل ستنا والشمس والقمر حسباها ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم ا ل ن ذ و م لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر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 ف أ خ ر ك ه ا نبات ك ل شيء ف أ خ ر ك ه دعويه خ ي ر ا ن خ ر ج م ن ه ح ب ا م ت ر ا ك ب ا و م ن ا ل ن ج ت م ا قلوان ا د ن ي ة وجنى وجنات م شركه ا ل ز ي ه و ى شركه م ا دعويه و غير تشاغ ربحيه إن ذات مضمون ا ج ت م ا ع ء وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه, سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات و ا ل أ ر ض أ ن ا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء و ه و ب ك النابلسي للعلوم الاسلاميه لفضيله الدكتور محمد راتب ا ل َ ا ِ ل َ إِلَّا موسوعه النابلسي ل ى ب ع ض زخرف ا ل ق و م ا و ل و ش ا ء ربك ما ف ع ل و ا شاء و موسوعه ا ي ف ت ر ل ل ت ص إ أفئدة النابلسي ا آ خ ر ة و ض و ا للعلوم ي ق ا ا هم مقترفون أفغير ا ل ل ه أبتغي ح ك م ا وهو ا ل ذ ي إليكم وهو الذي أنزل وهو ا ل م ي أ ن ز ه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 لا تكون موسوعه ن الممتدين ت ت م كلمة ربك ص ق د النابلسي م ع ا ل ع ل ي م و إ ن تطع أكثر م ا ل أ ر ض يضلوك عن س ب ي ل ا م ي ه يتبعون إ ل ان ا ل وإنهم ربك هو اعلم من يضل عن سبيل ه إن من عن ربك سبيله هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أ ع ل م بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إ ن كنتم ب آ ي ا ت ا م ؤ م ن ي ن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 وَإِنَّ م و س و َ ه ا ل َ ي َ ا ِ ب ل س ي َُ للعلوم ُ و وَإِنْ أ َْْ الاسلاميه فَأَحْيَيْنَاهُ ع ْ ن َُ نُورًا ك م و م ث ل ه في النابلسي ك ل ل ك ا ف ر ي ن م ا ك ا ن و ا ي ع م ل و ن و ك موسوعه ل ن ا ل قَرْيَةٍ ن ا ب م س ي للعلوم ن الاسلاميه يَنْكُرُونَ إ ب أ ن ف وَمَا ش ع ر و وَإِذَا ن ا ج قالوا, قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله الله اعلم حيث يجعل رساله ت سيصيب الذين اجروا صغار عند الله وعذاب شديد, وعداب شديد ا ن م ا ء الله أن يهديه ا ل إ س ل ن ى و موسوعه النابلسي ج ل ع ل و م الاسلاميه اسماء الله ا ي ص س ن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 وكذلك موسوعه النابلسي و ن للعلوم ا ل ن س ل ي ك م ي آياتي ه أ ن ه م ك ا ن و ا كافرين ذ ل ك أن ل يكن ربك لك الحسنى ق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 و أ ب ص ا ر ن ا وقواتنا ما أ ب ق ي ت ن ا اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل ث أ ر ن ا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أ ك ب ر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إ ل ى النار مصيرنا اللهم اجعل ا ل ج ن ة هي دارنا وقرارنا ومالنا و ل اللهم ت س ع ي يَخَافُكَ فِيْنَا ولا يَرْحَمُنَا يَا الْرَاحِمِينَ ن نُوبِنَا مَنْ ا لَا وَلَا ا بِذْ بِرَحْمَتِكَ أَرْحِمَ ل ل أ ع ط ن ا من الخير فوق ما نرجو واعذنا من الشر فوق ما نحذر اللهم أ ص ل ح لنا ديننا الذي هو ا س م ه أ م ر ن ا و أ ص ل ح لنا دنيانا التي فيها معاشنا و أ ص ل ح لنا آ خ ر ت ن ا التي إ ل ي ه ا معادنا اللهم اجعل ا ل ح ي ا ة ز ي ا د ة لنا في كل خير والموت ر ا ح ة لنا من كل شر اللهم إ ن ا ن س أ ل ك من الخير كله عاجله و آ ج ل ه ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إ ن ا ن س أ ل ك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إ ن ا نعوذ بك من العجز والكسل و ا ل ه ر م والبخل والفقر و ع د ا ب القبر اللهم إ ن ا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء و ش م ا ت ة ا ل أ ع د ا ء اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقى و إ خ ل ا ص ا يا رب العالمين اللهم إ ن ا ن س أ ل ك يا فاطر السماوات و ا ل أ ر ض يا عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة أ ن ت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا والمسلمين لما اختلف فيه من الحق ب إ ذ ن ك إ ن ك تهدي من تشاءه الى صراط مستقيم اللهم ا ك ف ي ن ا بحلالك عن حرامك و أ غ ن ن ا بفضلك عمن سواك وارزقنا من حيث لا نحتسب اللهم ارزقنا ل ز ق ا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم لا تشرك بنا ع ل و ا ولا حاسدا اللهم أ ص ل ح نياتنا وذرياتنا و أ و ل ا د ن ا و أ ز و ا ج ن ا اللهم إ ن ا ن س أ ل ك أ ن تغفر لنا كل ذنب و أ ن تستر علينا كل عيب اللهم اغفر لنا و و ل اللهم من كان منهم ميتا فانزل عليه شعابيب الرحمات اللهم وسع له في قبره ومد له فيه مد وصله اللهم اجمعنا ووالدينا و أ ب ن ا ئ ن ا و أ ز و ا ج ن ا وذرياتنا يوم ا ل ق ي ا م ة على سر م ت ق ا ب ل ي ن اللهم احشرنا في ز ن ر ه الحبيب المصطفى والنبي المجتبى اللهم امتنا على سنته اللهم امتنا على ملته و أ ح ي ن اللهم ع ى سنته برحمتك يا راحمين ل تقبل م ن اغفر الصيام ل و ي يا ا وتجاوز ربنا لنا ما مضى من ثلث شهرنا ووفقنا وتقبل منا ما مضى وما بقي يا رب العالمين اللهم اعز دينك و أ ظ ه ر كلمتك وارفع رايه سنه نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم أ ج ب ا ل أ م ن و ا ل أ م ا ن على بلاد الحرمين و س اللهم ئ ر ب ا ا د م م س ل ل ل ي ن ا إنا نسألك خرجا عاجلا س ل ل م ت ض ع ف ي في ن مكان كل الجلال هذا ولي ا إ ك برحمتك ر ا م امرنا ر ح ا ل ا ح م ي لهداك ل م أمرنا وفق لي واجعل عمله في رضاك اللهم هيئ له ب ط ا ن ة ص ا ل ح ة تعينه على كل خير ونجعله س ي ف ا على أ ع د ا ء ا ل م ل ة والدين و ر ح م ة وعونا للمصلحين والدعاه والعاملين المخلصين ع ا ق يا رب العالمين ربنا آ ت ن ا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا و إ ن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب ا ل ع ز ة عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا ا ل ح م د ありがとう